Uh كتاب يصرى سما بي السماء من مخلوقه بسم الى القدس بي ما احنا هيش امور عالميل موجودا باللي بالإفري وبأي الشعور عليك ناحت كل ذا وعدي طفوفي وضيح عليك ضمير الجماع ثم ارتدى الحداد كالجبينة الشام هذا الحجر ظل ينحب يعلن صابعك أصبح جبينك مأتم سهمي لم سجد يا من عتابك تحيّا وسلم ومن صعب تتاكرى اليحن صعبك علّمك وهو وتعلّم الشعبات عليك يا بيت القتال من ما حجر من طال حبيب حسين عن نعك شمر الخن شئفك يا نعك يطعي النحار متل هير مين وصف الشيء تخلى شئفه شمر ضل يرجيك هالشيء tayim sihlana harakuit ma va'lan عنجيث تتاك هي حسين راسك تصل جسمك سريع ترام رابي الأرض يبجي على حالك تخلى موجة دمعك تخفى والشمس من شعفة تريدك قطار بالحزن ضلت تلهي رازك براز الرموح لما انت حتى الرموح لنحب <الينحجر> جارت عليك دمو رماغ وبكت كباح رفت الصفاح يا من الى الارواح <تصفيق> <حسن> حوض الكوثاها شلون دايما تفوت في صف عقشان تبدك ذبال وتفضى نهر الفرات اليوم منك خجنان من جيب ديك ya za من hallo ya mabla musi la asan gassal baden min man har na ha هو موجن جاري في الفلاوان حبيب حبيب سليم سليم الله الله للادي جابر الكابلي حسين يا حسناء